وَإِذَا الناس رحمة من بَعْدِ இர நி திபோ قُلِ اللَّهُ أَسْرَمَ مَكْرًا إِنَّهُ زَلَالَيًا تُبُونَ مَا تَكُرُونَ هو الذي يسيركم في البزر والبحر حس سَائِبًا كُنْتُمْ فِي الْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِذِي عَرِيمٍ فَانْجَلَى التَّيُّهُ وَفَرِحُوا وفرعوا بذا جاءت حريع عاصف والغاق وَجَاءَ الْغَوْمُ مِنْ جُمْنِ كُلِّ مَا كَانَ